الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر لا إ ل ه إ ل ا الله س و أ ق ي م و ا صفوفكم واعتدلوا سووا صفوفكم و سدوا الخلل لينوا بايدي اخوانكم ولا تدروا فرجات للشيطان الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر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 私たちは ا のように思い出してくれている人た ي の思い出を ن っている ن たちの思い出を知 ل م و س 人たち و موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ن ه اسماء الله الحسنى الغرور الرحيم الجزء الثاني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 الله أكبر. الله أكبر سمع اكبر ل ل لمن ل ه حمده ربنا و الحمد الله أ ك الله أ ك ب ر 「あらららららららららら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 「恐怖心を持つことはできない الجن والإنس إلا ل ي ع ب د و ن م ا أريد م ن ه م من م رزق و ا أريد أن ي ط ع م و ن إن ا ل ل ه ه و ا ل ر ز ا ق ذو ا ل ق و ة ا ل م ت ي ن فإن َلِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِثْلَ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ل ذَنُوبًا ذَنُوبِ يَوْمِهِمُ مِنْ أَصْحَابِهِمْ كَفَرُوا ا「私たちは私た أ の思いを語り合うこ ل に気づかず」